موسى لأهله إني آنست نار سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبص لعلكم تشطنون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 ولقد آتينا دَاوُودَ وسليمان عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْثَ قَطْفَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمَبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى واد النبل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 لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لا أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين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 فَلَمَّا جَاءَ سليمان قال أتمدونني بمال فَمَا آتاني الله خَيْرٌ مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها قبل أن مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عاده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم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 لَنُبَيِّنَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثم لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَجِيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ولوطن إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أللوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وللحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم؟ ما <تصفيق> يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا أَيْلَٰهُم مَّعَ ٱللَّهِ بَل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّن مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُم تَعْمَلُونَ وَقَالُوا قَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا وَلَمْ يَفْهَمُوا لَا يَنطِقُونَ